إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يدد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم